اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أ ق س م بيوم ا ل ق ي ا م ة ولا اقسم بالنفس الاوامه ايحسب الانسان أ ن لن نجمع عظامه فلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه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 تظن أ و ي ف ع ل ب ه ا فاقرة ك ل ا إ ذ ا ب ل غ س ي للعلوم راق الاسلاميه ا ل ا ق ي و م ئ ذ ا ل م س ا و ف ل ا صدق و ل ا صلى ل و ك ن ك ذ ب و و ت ل ى ثم ذهب س ي ل ى ل أ و ل و م أ ا ل ى فأولى ي ح س ل ا م ي ه أن يترك سدا ألم يكن يترك سدا ا فجعل من مليئنا ثم كان علقة فخلق كان فسوا ف منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى أ ل ي س ذلك بقادر على ا ل م و س ل ع ه ا ل م ن ا ب ل ح ي م م للعلوم الاسلاميه وإياك ت ي إدنا ا ت م غير ا ل م ض و و ب عليهم ا ل ء الله ز ت الأرض ل ز ز ا وأخرجت ا ل أ أثقالها ر ض وقال ا إ ن س ا ن ما لها يومئذ تحدث اخبارها ب أ ن ربك أ و ح ى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أ ع م ا ل ه م ف م ن يعمل مثقال ذ ر ة خ ي ر ي ي ر ه 「おめんやり」「みんなで楽しんでください」